122-إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 123-قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيده لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين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 119-وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم, لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين 110-قال قائل منكم إنهم لا تقتلو يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيّارتين كن فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإن له لناصحون 122-أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون 123-قال إني ليحزن لي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون 121-فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب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 129-وأنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا, وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب 120-وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 121-وجاءوا على قميصه بدم ذئب جديد قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون 124-وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون 125-وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرم مثواه أكرم مثواه عسا أيام أو فعلى أول اتخذه ولدا وكذلك مكن ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمرهم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 راودتني <تصفيق> عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل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 119-إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك, واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكاء وآتت كل واحدة منهم سكين وقالت خرج عليهم. فَلَمَّا رَأيناهُ أكبرنهُ وَقَطعَنَ أَيْديهُ مِنّا وَقُلْنَا حاشٰل اللَّهِ وَقُلْنَا حاشٰل اللَّهِ مَا هَذَا دَشَرًا إِنَّهَا ذَا إِلاَّ مَلِكٌ كريمٌ قالت فذلكن الذي لمتني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولا إن لم يفعل ما أمره ليسجلا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما ما يدعونني وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربهم فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين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 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلا نبأتكما بتأويله قبل أي يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من لا تؤمن بالله وهو بالآخرة هم كافرون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 قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فداروه في سنبله فما حصدتم فداروه في سبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ياكل ما قدمتم لهن ياكل ما قدمتم لهم الا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الرَّسُولِ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ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 122-نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين 123-ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون 124-وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم 129 قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين 120-فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون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 ولمَّا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من اللهِ لشيء ما كان يغني عنهم من اللهِ لشيءٍ إلا حاجةٌ في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ السِّقَاءَ يَتَفِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُم لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَ يُجَاءَ أَبِيهِ حِمْلٌ بَعِيدٌ ولمن جاء به حن بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمت ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه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 يأني بهم جميعا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 إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهب فتحسسو يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 129. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر 124-وجئنا ببضاعة مسجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين 125-قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون 126-قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 125-قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين 126-قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم, يغفر الله لكم وهو أرحمكم الرحيم إذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إن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 الحقني بالصالحين، ذلك من أنباء الغيب نوحه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون.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 126- <مشركون> أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتها